بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين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 فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَى بَنِي إِسْرَائِينَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِلِينَ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين فثررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَةً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون.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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ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 أؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين.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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني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 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهْيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَمٌ مِنَ السَّمَاءِ إن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 ألم تر أنهم في كل وادي يهمن، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون